يا مكان فيها ممالك إلا وجو كلها لك من تراب والتراب من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال زهور يا ليلى الدنيا حالك واه <تصفيق> واه الا وجهه كلها يا ما كنت هامان الا وجهه كلها لك انت ربا وانت من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم وهلك مهما نور طال ظهور جيّلين على الدنيا حالك <تصفيق> جيّلين على الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جيل ليلة سود وحاك يا مكان فيها ويامة من هنا اليوم الايامة الممالك والمهالك مليامة